اقول شعب الجزيره وصل حتى عايش بذله بلا قيمه دوله وحننا بالهده ظلم النوين بتحطيمه دوله وحننا بالهده ظلم النوين بتحطيمه وابن سعود الله لا يرده حكم الظلال الله لا يديمه ارض الجزيره لها مده بايدينهم صارت وليمه دوله يا نعنب وجده تظلم بالشعب وتظيمه دوله يا نعنب وجده تظلم الشعب وتظيمة عن دين ربي مرتدة وحاكم من اول وهبهيمة شعب الجزيرة ما يودة واخوانه ما بهم شيمة اطرمو حطه ولي عهدة ما ينطق الكلمة سليمة اطرمو حطه ولي عهدة ما ينطق الكلمة سليمة وسلطان شف كرشته وخده من السرق صاير تقل خيمة والحمار نايف ابا عدة هو وجحيشه وبرسيمة ومن قال الحق هم ضده قام ابو سجنه وتجريمه والحمار نايف ابعده هو جحيشه وبرسيمه ومن قال الحق هم ضده قام ابو سجنه وتجريمه وسلمان في الشرع ما وده طاع ابليس وتعاليمه وعزوز ورع وبيده بسكوت كبكات وايسكريم وعزوز ورع وبيده بسكوت كبكات وايسكريم هذه رساله والرحوته يا ما الحكومة وتنسيمه وافضل صلاه على عبده محمد نبي و...